تعاتينا وطورا في شقائي أراني يا نديمي حين تأحد يطير القلب شوقا للحداء سارحل عن ديارك لا جفاء فما يوما مللت من اللقاء أراني يا نجيمي حين تاحد يطير القلب شوقا للحدائي سارحا عندي ما يوما منلت من اللقاء سأنضي لا أقول لكم وداعا ولكن يا أخي إلى اللقاء إلى اللقاء غدا نأتي سويا نعيد الذكريات إلى الوراء سنضي لا أقول لكم وداعا ولكن يا أخي إلى اللقاء الى اللقاء غدا ناتي سويا نعيد الذكريات إلى الوراء نعيد لقانا ونعيد عاهدا مضى بالمكرمات وبالنقاء فصابرا يا أخي في الله صابرا فإن الصبر محمود الجزائي نعيد لقاءنا ونعيد مضى بالمكرمات وبالنقاء فصابرا يا أخي في الله صابرا فإن الصبر محمود الْجَزَاءِ